اخترق هاكر تركي موقع صحيفة شارلي أبدو الفرنسية على الانترنت لبضع ساعات رداً على الكاريكاتير الذي نشرته صحيفته، ويحمل سخرية من الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا مؤخراً.